وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَتَسَكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ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 فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحداق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصابق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 ووجوه يومئذ عليها غبر ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترا اولئك هم الكفرة الفجر